وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَنُرِيدُ لِلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ الشَّهَوَاتِ أَن يَمْلَأُوا مِئْيَادًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا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 نَوَّاكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَهُ دَوَانٌ وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا مَا كَانَ جَانِكَ عَلَى اللَّهِ يَشْهَرَا إِلَّا تَدْكِنُ بِكَ وَنُدْخِلُكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَثْنَا مُنَّو مَا ضَلَّ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نِصِيبٌ نكتسب واسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما ولتكن جعلنا نوانيا من لا ترى الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل